ف إ موسوعه النابلسي ل ه ت ر ي د و ف م ظنكم ر ب ا ع ا ل ن فنظر نظرة في للعلوم ف ق ا ل إني س ق ي م ف ت و ل و ا عنه م د ب ر ي ه فراغ إلى و ع ه ت ه م ف ق ا ل أ ن ا ت أ ب ل و ن س ا للعلوم ك م ا تنطقون ي ض ر ب الاسلاميه فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون قال إليه م ا ت ت ن ح و ن و ا ل ل ه خلقكم م و ا ت ع م ل و ن ق ا ل و ا ب ل ه ب ن ي ا ف أ ل ق و ه في ا ل ج ج ح ي كيدا م فأرادوا ف به ع ل ن ا ه م ا ل أ س ف ل ي ن و ق ا م ي ه ذاهب إلى م و س ي ي ه د ن رب ه ب لي من ا ل ص ا ل ح ي ن ف ب ش ر ن ا ه ب غ ل ا م ح ل ي م ف ل م ا ب ل غ م ع ه ا ل س ع ي يا بني إني أرى في قال ا أرى ل م ن ا م أني أذبحك ق ا ل ي ا بني إني أرى في المنام أني بني إني أرى ا ل م ن ا م أ ن ي موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ا ل ي ا م ي ه قال يا أ ب ت افعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلم فلما أسلم فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أ ن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين إ ن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين, وتركنا عليه في الآخرين سلام على